صبر يا صبر أيوب يا صبر أيوب ما عاد لي قدرة أمشي بكذرو يا صبر أيوب آه يا صبر أيوب آه يا صبر أيوب ما عاد لي قدرة أمشي بكذرو يا صبر أيه عشتك سنين طوال يكفيني طولة فال عشتك سنين طوال يكفيني طولة فال هون علي الحال قلبي بسبب يذوب شكرا شكرا شكرا صبر أيه بالهون يا دنياي اكفيني شر الجاي بالهون يا دنياي اكفيني شر الجاي اللي مضايك فيه شمعي غدا مطفي وضاعي الفكر والراي انا طريقي تاه بين الزعل والرضا انا طريقي تاه بين الزعل والرضا انجت بس كل هم اصبحت في مرمى عشتك سنين طوال يكفيني طول التبا عشتك سنين طوال يكفيني طولة بال هون علي الحال قلبي بسببك يذوب شكراً, شكرا شكرا شكرا صبور ألم لحظة ألم تكفي تبين المخفي وتساوي كل العمر من قال إن الصور يقدر يداو المر لحظة ألم تكفي تبين المخفي وتساوي كل العمر أسهل دروبك صعب لاجيت أدور دار أسهل دروبك صعب وش حينتي وياك اللي كسرت الجوم عشتك سنين طوال يكفيني طولة تبال عشتك سنين طوال يكفيني on, ale ja, ale ja, ale ja, ale